بسم الله الرحمن الرحيم قاسم <تصفيق> ايات الكتاب المبين لعلك نفسك يكونوا مؤمنين إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه مؤرضين فقد كذبوا فَسَيَأْتِيهِمْ أنباء ما كانوا به يستهزئون ولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن رب لهو العزيز الرحيم وإذ موسى أن قوم فرآون ألا يفتقون قال رب إن أخاف ان يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلها وذنب فاخاف ان يقتلون قال كلا تذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين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 قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم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 وأنخو فوا في من <تصفيق> المقربين لَنُعَذِّبَنَّهُمْ وَقَوْمَهُمْ وَقَالُوا ذُلِّ الْعِزَّةِ لِلْفِرْعَوْنِ وألقاه سعصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آمن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبن لكم أجمعين قالوا لا ضيد إنا أن يغفر لنا ربنا خطايانا Zapowiedziam, że w tej chwili nie ma هؤلاء إلى جزمتهم قليلون وإنهم لنا. اخرجناهم من جنات وعيون وكنود ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل وأتبعوهم مشرقين لفضيله الدكتور Nie chcę przyznać, że nie ma واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إِذْ قال لِأَبِيهِ وقومه ما تعبدون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 قال افرايتم ما كنتم تعملون وضحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ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 وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغافلين، وقيل لهم. اين ما كنتم تعبدون <تصفيق> فما لنا من شافين ولا صديق حميم؟ لنا كغوة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية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 كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تستكروا؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوا يا نوح من المرجون A. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم فقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وَإِذَا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوه واتقوا الذي أمد تكون بما تعلمون ام تكون لا تُوعُون إن أخاف عليكم عذاب يوم عظيم Zdjęcia وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم كلا هو العزيز الرحيم كذبت ثمود إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تفتقون إني لكم رسول أمين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 لا تمسوها بسوء إن في خذكم عذاب يوم النازع فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ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 فاذا عليهم نطرا فساء نطر وكان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون؟ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِيرٌ فاتقوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا كم عليه من أجل إن أجر إلا على رب العالمين أوف وزنوا بالقصص المستقيم ولا تبخس الناس أشياءهم ولا Wszystko Oh, no. ولقد جاءتكم ايه ان يعلمه غلام فبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين فنزل على كل أساك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذب والشعراء يَتَغَرَّقُ الْمَظْلُومُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما الَّذِينَ ظلموا من قلب ينقلب